إنه لو قرأنا شيئا من حتى نكمل كتاب الدعوة نرغم اقترح نكمل هذا الكتاب في أقرب وقت حتى نفتح إن شاء ما كتاب آخر لا أدري في النحو لا أدري أمره إلا يقوم نعم قتل ندى ندى يعني نروح ساندرو إن شاء الله ممكن ممكن كتاب القطر لأنه البعض تف يعني ربما يخالف في هذا بعضهم إذا يعني لا يقبل القطر الأسبوع المقبل إن شاء الله نتفق مع حتى كين ربما بعض الإخوة أيضا خيول كذا يعني هو اقترح شيء آخر لكن نشوفه إن شاء الله في الأسبوع القادم نعم هو اقترح البلاقة نعم اقترح يعني البلاوة وما حتى في النحو اقترح يعني كتاب آخر يعني تقدم الكلام في الدعوة وأن هذه الدعوة ينسان يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا ييأس ولا يعني يقطع بعدم انتفاع الناس بدعوته فهو لا يدري قد يدعو أناسا لا يستجيبون له فإذا ترك المكان وانصرف ظهرت أثر دعوته بعد انصرافه وهذا وقع لكثير من الخلق من الدعاة ومن العلماء أنهم إذا انصرفوا يقومون بالدعوة حتى إذا شعروا باليأس وانصرفوا ظهرت أثار دعوتهم بعد انصرافهم وتقدم في كلام المؤلف أنه لا ينبغي لمن يدعو إلى الله عز وجل أن يحدد دعوته بزمن معين لأن نوحا عليه السلام دعا الله تعالى الفسنة إلا خمسين عاما ومع ذلك لم يحدد زمنا يتوقف فيه عن الدعوة بل كان يدعو طيلة هذه المدة ليلا ونهارا سبا جهارا حتى أعلمه الله عز وجل وأذن له بأن يتوقف لأن هؤلاء لم يلدوا إلا فاجرا كثارا وإذا رأى الداعي يعني بعض اجتهاده في الدعوة يعني استيقن عدم الفائدة من التذكير يعني كان مع أقوام لا يقبلون الحق ولا يقبلون دعوته وجذبه مرارا كما قال المؤلف عجم عيدانهم فرأى بأنهم يعني لا يقبلون منه شيئا وأنه قد أيس منهم فهذا لا جناح عليه أن يقف معهم عند هذه الغاية أن يقف مع هؤلاء عند هذه الغاية لأن الله تعالى قال فذكر إن نفعت الذكرى وبعض العلماء حمل الشرط هنا على هذا المعنى قال إن نفعت الذكرى يعني إذا ذكرت وقمت بالتذكير على الوجه الأكمل ومع هذا لم تنفع هذه الذكرى وتمادى هؤلاء القوم في غوايتهم وظلالهم وتمادوا في ذلك فهما تكون قد أديت الواجب عليك قد أديت ما عليك من واجب الدعوة هذا في حق من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل لكن استثنى المؤلف طائفته. قال أما من دأبه النصيحة العامة من كان هذا هو دأبه النصيحة العامة كخطباء المنابر وأرباب الصحف فإن كان الصحف اليوم حدث ولا هل أرباب الصحف يقومون بالدعوة إلى الله؟ بنصرة الحق والدعوة إلى السنة طبعا هو يتكلم عن بعض الصحف التي كانت في زمانه كمجلة المنار و سائر المجلات التي تدعو التي كان كانت ينشر فيها العلماء كلماتهم ودعواتهم ونصائحهم لكن ما هو موجود الآن في الصحف التي تنشر إن لم يكن شرفاً فهو قريب منه فهو أخوه. أما الخير فلا يكاد ينشر. إما فسق وفجور ودعوة إلى الضلال. فإذا ذكر الدين فعلى طريقة. سوف ي. فإذا ذكر الدين ف يعني إذا سمعت الدين ربما تقرأ آية ولا حديث فراح تقول هذا الجريء تكلم الآن على الدين. ما هو هذا الدين؟ دين بالعربي. والجماعة فلا شك أنه ليس المقصود هنا المؤلف تكلم عن جرائد أو عن صحف في زمن المعين لكن من كان ذلك دعبه إذا كان هناك صحيفة تنشر الإسلام وتدعو الله عز وجل أو كان يعني أهل الخطابة خطباء المعلمون والمدرسون من كان هذا هو دأبه هذا لا يحق لهم أن يهجروا الإرشاد وإن شهدوا قلة تأثيره في قوم بأعيانهم حتى يعني لو رأوا قلة ضعف تأثير في قوم معينين فهذا ما يعني يحملهم على ترك الإرشاد وعلى ترك الدعوة بل لابد أن يواصف لأن هذا هو دعوة هذه طريقته ولذلك قال فما يدريك أن تصادف نفوسا مستعدة للخير فتقودها إلى سواء السبيل قال تعالى وذكر فإن الذكرات فعل مؤمنين قالوا ما ستع الإيمان في نفس إلا كانت كالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فابذر فيها من الحكمة والموعظة ما شئت أن تبذر فلا تريك إلا نيات صالحة وأعمال راضية وكثيرا ما يستخف الناس بالأمر تلقى له الخطبة أو تؤلف فيه المقالة فإذا تتابع الترغيب فيه أو التحذير منه ولو من المرشد الواحد أخذوا يعنون بشأنه ويتدعون إلى العمل به أو الإقلاع عنه طبعا وهذا يعني أمر مهم أن الداعي قد يدعو إلى شيء إذا رأى شيئا من المنكرات يدعو إلى هذا الشيء يدعو إلى ترك هذا المنكر أو إلى فعل هذا الواجب أو المسنون فإذا رأى إعراض الناس عنه فليكثر من الكلام فيه لماذا؟ لأن الموضوع الواحد إذا تكلم فيه ولو الرجل واحد تكلم في موضوع معين أو كتب مقالات في موضوع معين وتكرر منه ذلك. هذا الاهتمام وهذا التكرر سيؤثر في الناس. إذا رأوا بأن مثلاً إنسان يتكلم في كل مرة يتكلم في في مواضيع متنوعة إلا أنه يركز على موضوع معين. ربما في أول الأمر لا يستجيبون له. فإذا تكرر الكلام في نفس الموضوع أو تكررت الكتاب في نفس الموضوع كان لذلك أثر حتى من الداعي الواحد ما بالك إذا قام بهذا جماعة من الدعاة فلا شك أنه سيكون لهذا الكلام تأثير كبير وهذا الأسلوب وهذا المنهج يستعمله أيضا كثير من دعاة الباطل يركزون على جانب معين وهم يعلمون بأنه, بأنه مخالف للشرع ومخالف للفطرة ومخالف للعقل لكنهم يقررونه عن طريق التكرار في كل مرة يكرر لأن الأمر إذا تكرر تقرر يكررونه على الخلق وعلى الناس يدعون إليه في كل مرة والناس يرفضونه في بادئ الأمر ثم بعد ذلك يستجيبون له مع طول الزمن يؤثر فيهم ذلك هذا في في أهل الباطل ويستعملون هذا فأهل الحق أولى وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة حتى تفهم وتستقب في نفوس وأذهان الناس وحتى تحفظ إذا كان كلاما مهما كان يكذره كم تكررت قصص الأنبياء في القرآن الكريم وكم تكررت بعض الأحكام المهمة التي يحتاج إليها المسلمون كم تكررت في القرآن الكريم هناك كل شيء يتكرر في القرآن الكريم ففيه يعني فهذا يدل على أنه مما اهتم الله به فتجد بعض الأحكام تتكرر في القرآن مثل المسائل متعلقة بالعقيدة مسائل متعلقة بالتوحيد مسائل متعلقة بإبطال الشرك تتكرر كذلك المسائل المتعلقة ب المسلمين فيما بين أنفسهم في معانلة بعضهم لبعض هذه المسائل متعلقة بأصول العقيدة والتي منها مثلا خذ أي موضوع مثلا في يتعلق بالتوحيد توحيد العبادة مثلا فيه من الآيات ما لا يحصى كذلك في الأمر بالاعتصام بحب الله عز وجل وعدم الاختلاف والتفرق وما يترتب على هذا التفرق والتحزب من ظهور البدع الاختلاف الذي يؤدي إلى ضعف المسلمين هذا كله كان في كم من الآيات التي جاءت في الأمر، باتصال بحبل الله تعالى، ونهي عن التفرّق، ونهي عن الاختلاف في الدين، فكثير من الآيات جاءت في هذا المعنى والمراد بذلك تقرير هذه الأصول، تقريرها وحتى يعني تأثر. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا نزلت هذه الآيات تأثر يعني بهذا التكرار الذي كان يأتي يعني في كل مرة تنزل آية تقرر نفس المسألة لكن بأسلوب آخر وتقرر نفس القضية بأسلوب آخر فهذا ما ينبغي أن يسلكه الداعي تدعو مثلا إلى شيء تدعو إلى إحياء سنة حد لا يستجاب لك ولا فتكبر الدعوة وتراعي أحوال الناس في كل مرة تدعو إلى إحياء هذه السنة فلعل تتجد من سيستجيب لك بسبب هذا التكرار في الموضوع الواحد ونشك أن هذا فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي سلف هذه الأمة هذا فيما يتعلق بهذا من المبحث ثم ذكر المؤلف التعابد على الدعوة يعني تعابد الدعاة وتعابد العلماء على الدعوة إلى الله عز وجل لأنه من باب التعاون على البر والتقوى لأن هذه الدعوة على قسمين أو الناس في الدعوة إلى الله على قسمين قد تكون هذه الدعوة دعوة فردية، وقد تكون هذه الدعوة دعوة جماعية. فالدعوة الفردية هو أن يقوم الداعي كل واحد يقوم يدعو من تلقاء نفسه، يدعو جماعة معينين، ويجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل ولا شك أن هذه الدعوة لها أثر. لها أثر وأثرها أيضا باله إلا أن القسم الثاني هو أن يتعارض الدعات وأن يتعاضذ العلماء أو طلبة العلم على الدعوة إلى الله عز وجل أن يتعاون طبعا وهذا التعاون ليس بكل الوسائل هذا التعاون قد يكون هذه التي ربما يختلف فيها بعض الناس هذا التعاون هل هو مشروع مطلقا أم أنه ممنوع أم له ضوابط فهذا التعاون الأصل فيه أنه مشروع أنه مشروع وأنه من باب التعاون على البر والتقوى باب التعاون على الخير إلا أنه لا بد فيه من بعض الضوابط حتى لا يقع يعني الدعاة في الأخطاء لابد فيه من الضوابط لأن البعض ربما إذا عملوا جماعة تشبه بعضهم ببعض الأحزاب إما معنا أو ضدنا لا ليس هذه الطريقة أنت معنا دائما حتى وإن لم تكن معنا فأنت معنا مدام أنك تدعو إلى الله عز وجل فأنت معنا أما أن تدخل معنا في السلام، الله لأن الإنسان لا يمكن أو دائما لا يمكن إلزامه بأن يكون حاضرا في أوقات معينة مع جماعة معينة قد تكون له موانع أو التزامات لا يمكنه أن يلتزم بها أو لا يمكن تضييع التزاماته، فهنا لا نقول بأنه إما أن يكون مع هذه الطائفة وإما أنه ضد هذه الطائفة لأن هذا هو التحزم المذموم الذي جاء النهي عنه في القرآن وفي السنة أما إذا عمل الدعاة فيما بينهم وتعاونوا كأن يتفقوا مثلا على دعوة إلى شيء معين الدعوة إلى إماتة بدعة وإحياء السنة يتفقون على هذا ثم بعد ذلك يلقون في مثلا في الأسبوع واحد يكثرون من إلقاء الدروس والمحاضرات في نفس الموضوع ويتعاونون على ذلك ويتعاضبون على الدعوة إلى إحياء هذه السنة فلا شك أنه سيكون لها تأثير لأن الكلام ينتشر في اليوم سمعوا جماعة في هذه المنطقة سمعوا محاضرة في هذا الموضوع ثم جماعة في أهل المنطقة الثانية سمعوا من داعية آخر نفس الموضوع وهكذا يعني في كل المناطق يسمعون نفس الموضوع ويتكبر والناس يتحدثون فيما بينهم فيعلمون أن هذا الموضوع له أهمية مادام أن فلانا وفلانا وفلانا وفلان من الدعات ومن العلماء تكلموا في نفس الموضوع، فهذا يدل على أهميته، فيهتم الناس به، يهتمون بهذا الموضوع، فحينئذ تكون الثمرة وتظهر الثمرة. هذا إذا أمكن، فإذا لم يُمكن، فالواجب على الداعي حينئذ أن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل ولو منفردًا. حتى ولو كان منفردا يجتهد ويدعو الى الله عز وجل بحسب الحال إن كان استطيع ان يجي يعني يدعو مع جماعة فذاك وإلا دعا منفردا نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله لا اله الا انت استغفر الله